Bismillahirrahmanirrahim Sabbah لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Ya أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجاتٍ تنجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكن وأنفسكن